بُوكتو. أربعٌ Practice sport. هل تمارس الرياضة؟ هل تمارس الرياضة؟ da trebuie să fac mișcare n-am. trebuie Ataharrak. Naham mires. n-am. merg la un club de sport. am un fi in din club de fi am un partener in un club de Nalab băiecare Câteodată Nasbah. Sau ne plimbăm cu bicicleta. În orașul nostru cu un stadion de fotbal. يوجد في مدينتنا استاد كرة قدم يوجد في مدينتنا استاد كرة قدم exists o piscină يوجد كذلك مسبح به ساونا يوجد كذلك مسبح به ساونا și există un ويوجد ملعب غولف. ويوجد ملعب غولف. جيّست على ماذا يوجد في التلفزيون؟ ماذا يوجد في التلفزيون؟ تك ماي ترانزميت ماتش دا فودبال. تعرض حاليا مباراة كرة قدم. تعرض حاليا مباراة. كرة قدم. equipo المنتخب الألماني يلعب ضد المنتخب الإنجليزي. المنتخب الألماني يلعب ضد المنتخب الإنجليزي. من سيفوز؟ من سيفوز؟ No, لا أدري لا أدري مومنتان استێ حاليا تعادل حاليا تعادل دين بلجيا الحكم من بلجيكا الحكم من بلجيكا Acum se execută o lovitură de la 11 metri. Al-an tujudu darbat jazaa. Al-an tujud darbat Gol 1 la 0. Hadaf 1 la 0. Hadaf 1 la Te rugăm să accesezi wwwbuc 2de pentru a downloada cea mai recentă versiune și pentru a vedea textul.